أَلَمْ تَرَئِنَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالَ اللَّهُ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن يتملك هي أن يأتيكم التابوت فيه سكينا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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبِتَرِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ ضَطَرَ فَغُرْفَتَهُ بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَنَا الْيَوْمَ قَالُوا إِنَّا طَاغَيْنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ الغلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوا توجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين، ولما برزوا لجالو توجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرق علينا صبرو وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن, ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق